بسم الله الرحمن الرحيم موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا كتاب التفسير في معالم الدين لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله الذي تتابعت على خلقه نعمة وترادفت لديهم مننه وتكاملت فيهم حججه بواضح البيان وبين البرهان ومحكم آي الفرقان ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وصلى الله على سيد الأصياء وخاتم الأنبياء محمد وآله وسلم كثيرا قال أبو جعفر ثم أما بعد ذلك معاشر حملة الآثار ونقلة السنن الأخبار من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان من أهل آمل لطبر الثاني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 في ظلمة لا يتبين حقا من باطل ولا صوابا من خطأ وسألتموني ايضاح قصد السبيل وتبيين هدي الطريق لكم في ذلك بواضح من القول وجيد وبين من البرهان بليغ ليكون ذلك لكم إماما في القول فيما اشتجر فيه الماضون تأتمون به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 من ترأس الرويبضة فيكم واستعلاء أعلام الفجرة عليكم وإعلانهم, واعلانهم صريح الكفر جهرة بينكم وإصغاء عوامكم لهم وترك وزعتكم إلحاقهم بنظائرهم بقتلهم ثم صلبهم والتمثيل بهم حتى لقد بلغني عن جماعة منهم أن الأمنية بينكم بلغت بهم والجرأة عليكم حملتهم على إظهار نوع من الكفر لا يعلم أنه دان به يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا وثني ولا زنجيق ولا ثنوي ولا جنس من أجناس أهل الكفر سواهم وهم أن أحدهم فيما ذكر لي يخط بيده في التراب بسم الله ويكتب بيده نحوه على اللوح أو ينطق بلسانه ثم يقول قولي هذا الذي قلته رب الذي أعبده وكتابي هذا الذي كتبته خالقي الذي خلقني ويزعم أن علته في صحة القول بذلك أن أبا زرعة وأبا حاتم الرازيين قال الاسم هو المسمى فلا هو يعقل الاسم ولا يعرف المسمى ولا هو يدري مراد القائل الاسم هو المسمى ولا مراد القائل الاسم غير المسمى ولا الله الرحيم الله لا رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحابته من على نهده ودعا بدعوته ليوم الدين وبعد تلك كلام الذي ذكره طبعا رحمه الله عن بلده الذي كان ويد فيه ويدل على تغير الزمان على تغير الزمان ويدله البدع انتشرت في بعد القرون المفضلة ومن اثار الذين زرع الناس صار الإيمان عندهم وعظموا وعظموا جعل الادله عليه في فطر الناس وفيما حولهم من المخلوقات يعصم من الظلال ومن الانحرافات بشرط ان يفهمه الانسان ويتبعه وهو واضح لا خفا فيه ولم يكن محتاجا الى قول المتكلمين وتشويقاتهم وهو من أكبر النعم التي ينعمها على عباده وتولى حفظه فأصبح لا يتطرق إليه تحريف أو تبديل كما وقع على الكتب السابق ونعمة الله جل وعلا العظيمة بإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم بإرساله هذا القرآن قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أداءا بين قلوبكم مضى على الأنصار أكثر من مئة سنة وهم يتقاتلون وبلدهم واحد ولغتهم واحدة وأصلهم واحد أبناء رجل واحد فلم تجمع بينهم هذه الأمور فلما جاءهم هذا الدين وهذا الهدى صار أحدهم يؤثر أخاه على نفسه أصبحوا إخوانا ثالثة قلوبهم ولا يمكن لا يمكن اجتماع الأمة إلا على هذا الكتاب الذي اجتمع عليه الأولون فإن تركوه وأخذوا بآراء الناس المختلفة وضعوا وضع جهدهم وعلمهم يصبح وبالا عليهم ويكون على حفرة من النار يحتاجون إلى من ينقذهم منها ولا إنقاذ لهم منها إلا الرجوع إلى كتاب الله جل وعلا فلا عذر لأحد يختلف بعد أنزل الله جل وعلا هذا الكتاب بينه فهو واضح وجلي وآياته من أوضح ما يكون، ولهذا أنثنى الله جل وعلا علينا بذلك وأخبرنا أن قبل وجود هذا الكتاب إنهم يسيرون إلى جهنم وأنه لا هدى إلا به. الله جل بين بيّن آياته ووضحها فأصبح لا عذر لمن خالف في ذلك تبع أقوال الناس وأهواءهم والمقصود أن الإمام بجعفر رحمه الله ما سئل عن هذه المسائل كان عنده علم بما يدور عند هؤلاء وليس هذا خاصا به فهو منتشر في الأمة وسببه ما قام به أهل الظلام من بن صفوان وغيره وتشعبت الطرق على جهمي، وهذا معتزلي وهذا كلابي وهذا أشعري وهذا كرامي إلى غير كل ذلك ضلال وتفرق في الأمة وصاروا يأتون بأشياء لا تعرف ثم يجعلونها دين الله جل وعلا وضح دينه بمحمد صلى الله عليه وسلم فترك الناس على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وكتاب الله جل وعلا محكم بين واضح ولكن يجب على الإنسان أن يتفهم ولا يتفهم كلاما المخالفين له أو ينظر إليه والكثث إليه لأنه ضلال ولا يجتمع الضلال مع الهدى ثم من جراء الاختلاف التفرق والتلاعن ثم التدابر ثم القتال ثم يصبحون في ايدي اعدائهم يتصرفون فيهم كما يشاؤون كما هو واقع الان في الامه الاسلاميه لويلات وحدود واتجاهات مختلفه فأصبحوا بايدي الكفار يتلاعبون فيهم كيف يشاءون يستغلون خيرات بلادهم ويفرقون بينهم ويصيفونهم عن دينهم بالوسائل التي استحدثوها وبغيرها وكل ذلك دليلا عن اعراضهم عن كتاب ربهم جل وعلا الذي أمرهم بالاجتماع والاعتصام به وعدم التفرق، ولما خالفه عاقبهم الله جل وعلا بما هو الواقع الذي لا يحسده عليه لا يحسدهم عليه حتى داوم صلى الله عليه وسلم وما ذكره من النهى إضاح السبيل وقص الهدى أنه لا بد أن يكون لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم المقدمة هذه تدل على تأثره على تأثره في ما بلغ أهل بلده من التفرق ومن الجهل وإذا مثلا حصل الجهل تزأنا القوم جاهلهم وأهل البدع يظلوا ظلالا بعيدا ويصبح رجاعهم إلى الدين صعب ثم هذا الذي يقول إنه هذا كفر ما سلق إليه لا من اليهود والنصارى ولا من المجوس ولا من غيرهم ولا زندقة في الثانوية الذين يعبدون اثنين وبين أنه يقول للإنسان مثلا يكتب الكتاب ويقول هذا ربي هذا معبودي ويخطه بيده ما أشبه ذلك ويزعم أن هذا معنى قولهم الاسم هو المسمى مع أن هذه سيأتي أن هذا من البدع والضلالات التي لم تأتي لا عن الصحابة ولا أتباعهم أظل ان تكون في كتاب الله جل وعلا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن هذا من الفضول من فضول الكلام البدعي وقد قال الله جل وعلا لنا ولله الأسماء الحسنى فاجعوه بها وذر الذين يلحدون في أسماء، فيجزون ما كانوا يعملون قال ولله الأسماء الحسنى والأسماء للمسمى أمرنا أن ندعوه بها، كما في كتابه جل وعلا ووضح ذلك. الأمر واضح وجلي لا يحتاج إلى قول فلان وفلان. يقولنا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفنه. لكن الذي يتبع كلام المتكلمين يعما ويكون عقابه. أن يحار أو أن يضل كما قال الله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فهذه سنة الله جل وعلا في عباده إذا الإنسان رد الحق أول وهله أصبح الحق مكروها لديه والباطل محبوبا مرادا وهذا عقاب من أبلغ العقاب من الله العالم الانسان إذا أعمى الله قلبه فهو يسير إلى الهاوية وهذه المسألة ما عرف التابعون ولا عرفها من هو أفضل منهم من الصحابة ولا وجود لها في كتاب الله جل وعلا فكيف يكون هذا سبب التبرق مسائل مبتدعه لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سن ثم تصير هي الأصل في الدين كما يقول هذا الذي يذكر أنه يخط بيده ويقول هذا الخط هو معبودي وهو ربي لهذا يقول ان هؤلاء يجب أن يقتلوا ويصلبوا وينكل بهم ويكونون نكالا لمن عنده اعتبار ويزعم أن ذلكه في صحة القول بذلك أن أبا زرعة واباحات من رازيين قال الاسم هو المسمى يكون الاسم الخط المسمى هو الخط الذي يخط الاسم وضع ليدل على المسمى وليس هو المسمى ولا غير المسمى ولكن كل هذا كله من الفضول اذا جهل الانسان هذا الشيء غايه الجهل ولا يعرف منه شيئا البته ما يضر بل قد يكون خيرا له لان جهل البدع خير من علمها وشر الامور بداعها وظلالاتها وهذا الظلال حدث في ما بعد الناس فيه إلى ثلاث منهم من يقول الاسم هو المسمى ولكن الذي يقول الاسم هو المسمى ليس مقصوده أن الحروف هي المسمى وهذا الكتاب إذا كتبت الاسم يكون هو المسمى فهذا لا يقوله عاقل فضل أن يكونه آلما ومنهم من يقول إنه غيره لأنهم يرون الذات غير ما يتكلم فيه الإنسان ويقول ولد عبد الله ولا عبد الرحمن يقول أنه غيره الصحيح أن يقال إن الاسم للمسمى الاسم للمسمى والاسم هو الذي يدل على المسمى وضع ليدل لي عليه ولكن أسماء الناس أسماء ارتجالية فلا معاني لها من الفاضها وإنما وضعت ليتميز هذا عن هذا وكذلك المخلوقات كلها خلاف في أسماء الله جل وعلا فإنها أسماء حسنة فيها معاني عظيمة وأخذت من صفات قائمة بذات الرب جل وعلا لا يجوز أن تقاس بهذه أو ينظر إلى المعنى اللغوي فقط رب النظر عن ما يقوم بذات الله جل وعلا وما يختص به وكل الضلال أصله من التشبيه الذي يستكن في نفوس الناس ثم يحرفون الكلام بناء على ذلك فظل أهل التأويل وأهل التعطيل في هذا السبب قالوا إذا قلنا مثلا إن الله جل وعلا إن له رحمة وله وأنه يغضب وأنه يرضى لزم أن يكون هذا بالأمور المتعارف عليه ان الرحمة هي الميل المرحوم والميل حاجة ولا يجوز أن يكون ربنا موصوفا به لا عرفوا من الرحمة إلا ما عرفوه من الخسر كذلك الغضب هو غليان دم القلب ثم طلب الانتقام. كذلك سائر الصفات التي اوجب تأويلها وتعطيلها والتأويل يؤول إلى التعطيل أما الذين ردوها أصلا يكون الأمر فيهم أوضح واجلى لأن هذا كفر ظاهر وكذلك الأسماء الأسماء وضعت لتدل على المعاني العظيمة التي أمرنا الله جل وعلا أن نعبده بها مقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها والدعاء هو العبادة هو عبادته جل وعلا ولا بد من المسمى من اسم ليدل عليه ونخاطب ويخاطب به لو كان مثل الاسم والمسمى إنسان لقال النار يمكن أن احترق احترق فمه ولسانه كله هذا جهل لا بعده جهل صلى الله عليه المقصود أنه في هذا يبين مدى الاختلاف الذي وقع في الأمة والضلال الكبير الذي آل بهم إلى التناحر والتباغر والتدابر ثم القتال الكلامي الذي صار واحد يلعن الآخر ويضلله وكلهم ضالون في هذا إلا من شاء الله جل وعلا الذي اعتصم بكتاب الله سنة رسوله ولا يزال الناس هكذا حتى, حتى في الأمور الجليه التي جاءت من إلينا من نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من نقول انها متواتره أعظم من التواتر مثل نسلة الإيمان الذي لا يقبل من الإنسان عمل ولا به اختلفوا فيها ما هو الإيمان يقول إنه قول يقول إنه عقيدة يقول إنه يكفي أن يكون الإنسان ينطق به لا يكون أحد اضل ممن اختلف في الله جل وعلا وهم اختلفوا في معبودهم ولهذا أكثرهم لا يعبدوا إلا عدما وبعده من يعبده صنم الذي يشبهه ليس هو هذا الذي ينقشه الشيطان في فكره ونظره والذي بل هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يرتق الرسل أفي الله شك فاطر السماوات والارض يعني خالق السماوات والأرض السماوات والأرض التي تشاهد ونفس المشاهد إلا السماء توجد نفسها أو يوجدها نظيرها مثلها لا بد أن يكون الذي اوجدها عليم عظيم لا يخفى عليه شيء ولا يجهل على وتقدس يوره aisama قال رحمه الله فلا هو يعقل الإسم ولا يعرف المسمى ولا هو يدري ما مراد القائل الإسم هو المسمى ولا مراد القائل الإسم غير المسمى ولا مراد القائل لا هو المسمى ولا غير المسمى بلادة معما فسبحان الله لقد عظمت مزلة هؤلاء القوم الذين وصفوا صفتهم الزاعمين أنهم يعملون ربهم بايديهم ويحدثونه بألسنتهم كلما شاءوا ويفنونه بعد إحداثهموه كلما ما أحبوا لقد خابوا وخسروا وضلوا بثريتهم هذه على الله ضلالا بعيدا وقالوا على الله قولا عظيما مم مم في ثلاث مدى قال إن الاسم يعني من هم يقول هو المسمى ومن هم من يقول غير المسمى ومن هم من يقول لا هو المسمى ولا غير المسمى الاسم الذي هو الحروف التي تكتب يعني هذا لا أحد يقول يعني عنده عقل أنه هو الذات التي وضي عليها الاسم أن فيه ذات وفيه اسم لله جل وعلا أسماء لا حصر لها فهل يقول رب جل وعلا متعدد على كثرة الأسماء تعالى الله وتقدس ثم قوله انه يخطه بيده ويتكلم به من لسانه يعني هذا معنى المعاني لا تقوم بذواتها ولا تكون مسمات المعاني لا بد ان تقوم بذات يوصف بها ويتسمى بها يعني هذا في بدايه العقول يعني ظاهر كذلك لا يقول الاسم غير المسمى إذا كان يريد الاسم غير المسمى أن الاسم الموضوع مكتوب مثلا الرحمن أنه ليس هو ذاته هذا حق ولكن كلمة غير قد يفهم منها المغايرة فلا يجوز أن يطلق هذا أن كل مسلم يعني اسم الله غير مسمى لانه جل وعلا بأسمائه وصفاته ولا تنفك عنه اوصافه جل وعلا لهذا له كل هذه الأقوال التي ذكرها يجب ان ترد كلها بدع وضلال وإذا اراد الانسان بذلك ان يعرف الحق فيلزم كتاب الله وفيه الهدى وتكفي هذه الايه فيكون الاسم للمسمى وهو يدعى به ويعبد به واذا قال الله جل وعلا سبح اسم ربك الاعلى ليس المعنى ان الاسم هو الذي يسبح ولا تسبحه ذاكرا اسمه وسبحان الله سبحان ربي فهذا الذي يغر هؤلاء أن الاسم هو المسمى لأنه أمر بتسبيح اسمه يقول هكذا وهذا غير صحيح التسبيح لله جل وعلا واسمه يدل عليه يذكر اسمه ويدعى به ويعبد به وهكذا سائر صفاته جل وعلا الذي يقول ليس هو ولا غيره يعني أنه لا بد من التفصيل هذا يقول الاسم للمسماء ولا تكون الأسماء منفصلة وكن مثلا أسماء المخلوقين مرتجلة ومتجر يعني أنه ليس له معنى يقوم بذلك إنما هو ليتميز هذا عن هذا فقط أما أسماء الله فيها معاني عظيمة والأسماء هي التي تدل على المسمى كل هذا من البدع التي حدثت وقد استغنى المسلمون قبل ذلك بالإيمان بكتاب الله واتباعه وليس في هذا يعني استقناؤهم لا يفكرهم إلى مثل هذه الأشياء بل هي بدع وضللات ولكن إذا وجدت البدع لا بد من ردها ولا بد من بيان الحق حتى لا يستبع الإنسان الحق بالباطل فيضل ويجب أن يكون الفاصل في ذلك هو كتاب الله وما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم أما العقول كل عنده عقل وكل عنده فكر إذا رجعنا إلى ذلك وجدت عقل هذا يناظر هذا ثم يزداد الأمر التباس والثباه وحيرة وكثر تفرق كما حدث لهؤلاء المتكلمين نعم قال رحمه الله وغير بديع رحمكم الله أن يصغي إلى مثل هذا العظيم من الكفر العجيب يتقبله من كان قد أخذ عن ابائه الديونة بنبوة السندي رشنيس ويقبل منهم عنه تحليل الزنا وإباحة فروج النساء بغير نكاح ولا شراء ومن كان داينا بإمامة من رأى أن المآثم تزول عن الزاني بامرأة رجل بإحلال زوجها له ذلك وإنها <تصفيق> وهذا يعني يقول أن البدعه تؤول الى استحلال المحرمات والى الكفر بالله جل وعلا ومجانبه كتاب الله جل وعلا يقول انه غير بديع يعني غير بديع معناه غير غريب وغير مستنكر أن يصر يصر إلى مثل هذا الكفر العظيم يعني لوجود الجهل فقد يصر إليه لهذا يقول هذا الكفر العجيب فيتقبله من كان قد أخذ عن آبائه الدينون يعني الدين الذي يدين به بنبوة السندي يعني الذي تنبأ يعني يمكن من مثل هذا انه يتبع المتنبي ويقبل من منه ما يقوله من تحليل المحرمات اباحه الامور الظاهره في التحريم وانه يكون مفارقا دين الله جل وعلا يعني يقول ان هذا مثل اتباع النبي الذي يجي جديد يحل المحرمات ويبيح للانسان ما هو قد عرف بالضروره دين الاسلام انه من أكثر المحرمات يعني أن البدع طريقا لترك الدين راسا واعتناق دين جديد نعم قال رحمه الله وإن بلدة وجد فيها أشكال من ذكرنا على جهله وعمى قلبه اتباعه وسلم فيها من سفك دمه جهارا لحري أن تكون الأقلام عن أهلها مرفوعة وأن يكون الاسم عنهم موضوعا وجديرون أن يتركوا في طغيانهم عمهوس وفي دجى الظلماء يترددون غير أني تحريت بيان ما بينت وإضاحي ما أوضحت في كتاب هذا لذوي الأفهام والألباب منكم ليكون ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد كل هذا ما معنى معنى أن الإنسان إنه ترفع عنه الأقلام لكن يقول انكم أنكم لم تستعملوا عقولكم وعذكاركم فضللتم ضلالا بعيدا ثم سفك الدماء وقتل من ترك الدين ووقع في الطغيان والارتداد لا يكون لكل أحد يجب أن يكون للإمام هو الذي يقيم الحدود وهو الذي ينفذ أوامر الله جل وعلا أما لو ترك للناس لصارت فوضى كل يدعي على الآخر ثم يحدث الهرج والقتل وغير ذلك ولكن الناس يجب أن يكونوا عوناً للإمام في إقامة كتاب الله جل وعلا وتنفيذ حدوده. ولا يقول الإمام بن جل رحمه الله أنه من خرج عن الدين أنه كل يقتله. إذا اذا انفلست الامور بهذا الشكل يعني على ثم وصف معنى ذلك ان البلد انه مهمل وقوله اني تحريت في هذا الكتاب من كان له عقل من كان له نظر لان الذي مثلا يقول هذا القول جانبه العقل يخط الخطوط ثم يقول هذه هي الله هذا لا يستحق من يخاطب من نعم قال رحمه الله فليتدبر كل من قرأ منكم ومن سائر الناس غيركم كتاب هذا بإشعار نفسي نصحها وطابي حظها وتركه تقليل الرؤوس الجهال ودعاة الضلال فاني لم آل نفسي فيه وإياكم المسلمين نصحا فإلى الله أرغب في حسن التوفيق وإصابة القول في توحيده وعب وشرائده والعون على ما يقرب من محابه إنه سميع قريب وصلى الله على محمد النبي وسلم تسليما هذه يعني مقدمة يعني قبل دخوله بالموضوع الذي سئل عنه فيها وصف الضلال البين وأنه يريد بذلك أن يبين أمور عامة وأمور خاصة. فالامور العامة أنه لا يجوز التفاف إلى أهل الجهل، والبواسير الذين تزعمون الناس في علم، بغير هدى، فإن هذا يؤول إلى أمر عظيم، ودعاه الظلال. يكونون على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها وخاصية العقل الذي جعله الله جل وعلا في عباده ونعمته نعمة العقل من الله جل وعلا ليميز بها بين الحق والباطل فإذا أهدر عقله وأسلم قياده لمن ظل فانه يكون ملوما وغير معذور ولهذا يقول الله جل وعلا عن مثل هؤلاء يوم القيامه ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا ربنا اتهم من العذاب ضعفين والعنهم لعنا كبيرا فلا بد من اعمال العقل الذي يرشده كتاب الله جل وعلا معلوم أن العقل لا يستقل بمعرفة الله جل وعلا وبما اخبر به ولكن العقل يسترشد بكتاب الله جل وعلا وبما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك اهتدى وإلا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 وما يعذر بالخطأ فيه المجتهد الطالب وما لا يعذر بذلك فيه اعلموا رحمكم الله أن كل ما في هذا العنوان طويل كل طوله في المعاني التي تدرك حقائق المعلومات يعني يدرك بها حقائق المعلومات معلومات التي يخبر الله جل وعلا بها سواء من التكاليف أو من الاخبار التي يخبر بها أو من الجزاء يعني الوعد والوعيد والشيء الذي يمكن أنه, أنه إذا جهله الأبد قد يكون معذورا والذي لا يعذر بجهله لهذا قال وما لا يسع ذلك فيه عن الجهل وما يؤذر بالخطأ فيه المجتهد الطالب وما لا يؤذر بذلك يعني المجتهد الذي يكون أهل للاجتهاد ولكن الاجتهاد قد يكون مقصودا لكل واحد بان يجتهد في فهم, فهم خطاب الله وتطبيقه على نفسه ليطبقه هذا لا يعذر فيه احد فلا يعذر انسان مثل في فهم قوله جل وعلا اعبدوا ربك العباده يجب ان يعرف ما هي العباده ويجب ان يعرف ما امر به من العباده ولا يجوز ان يكون يكون في هذا مقلد لهذا الذين يجهلون مثل هذا يقعون في عبادة القبور ويزعمون أنها ليست عباده يجده يطوف ويستنجد صاحب القبر ويقول انا مسلم لان يقول لا اله الا الله وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله وهذا جهل لا يعذر به إذا فعل ذلك ومات على هذا فهو من أهل النار صلى الله الآن هذا الشيء الذي ليس فيه عذر أما الأمور التي يسوق مثلا أن يعذر الإنسان فيها فهي الأمور التي فيها غموض إذا بذل جهده فلم يستطع الوصول إلى ذلك عذر فيها أما النصوص الواضحة يجهلها أو يعرض عنها ويقولنا جاهل هذه لا عذر فيها لا عذر في انسان لا يعرف قوله اقيم الصلاه وقوله اتوا الزكاه وقوله كتب عليكم الصيام وقوله ولله على الناس في البيت وما يلزم لهذا اللوازم التي تلزم لهذا يجب ان يكون ايضا عارفا بها أي يعرف معنى لا اله الا الله وما ينافيها وما تقتضيه وتدل عليه وتوجبه فإذا لم يعرف ذلك فهو ملوم والإثم عليه وسوف يعاقبه الله جل وعلا على ذلك إذا كان لا يعرف اللسان العربي وجب عليه أن يتعلم حتى يعرف هذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يقولوا مرتو أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ليس معنى ذلك مجرد القول بل يقولوها ويأتوا بما دلت عليه ويطبقوها على أنفسهم فذلك يعني لا يكون مألوها في الوجود كله إلا الله هو الذي يؤله ويعبد ويكون كل مألوه ما باطل يجب ان يعرف ان الالهه انها تتعدد وتكثر قد تكون اعيانا بارزه تشاهد مثل الاصنام ومثل الشجر والحجر والقبور وغيرها وقد تكون معاني ايضا كما قال الله جل وعلا ومن اضل ومن اتخذ إلهه و... اله هوا أفرأيت من اتخذ إلهه هو... هوا فالإله فالهوى هو الذي يهواه يشتهي فيترك أمر الله جل وعلا ويتبعه ليكون مألوها له وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميلة والخميصه فسمه عبد عبدا الله لانه يعمل لاجله وليس معنى ذلك انه يسجد له ويركع له ويدل له ويدعوه هذا ما يعقل ويقول اشفعلي او ما اشبه ذلك وادع لي ويقول انا رايت الناس يفعلون هذا ولا ما علمت ان هذا لا يجوز او قد يجادل ويقول هذا ليس عباده كل هذا ضلال وهو شرك من شرك المشركين الذين عرفوا اكثر من معرفه هؤلاء فان المشركين لما قيل لهم قولوا لا اله الا الله فروا وقالوا قالوا اجعل الالهه الها واحدا لأنهم يعرفون معنى لا اله الا الله انها تنفي وتبطل كل مألوه ما في الوجود وتجعل التاله والدل والخوف والرجاء والتعبد لاله واحد هو الله جل وعلا ولا يجوز لمسلم ان يجهل هذا فان جهله فهو غير معذور نعم اعلموا رحمكم الله أن كل معلوم للخلق من أمر الدين والدنيا أن تخرج من أحد معنيين من أن يكون إما أن تخرج من أحد معنيين من أن يكون إما معلوما لهم بإدراك حواسهم إياه وإما معلوما لهم بالاستجال عليه بما أدركت حواسهم ثم لن يعدوا جميع أمور الدين الذي امتحن الله بإعباده معنيين أحدهما توحيد الله وعدله والآخر شرائعه التي شرعها لخلقي من حلال وحرام وأقلية وأحكام فأما توحيده وعدله فمدركة حقيقة حقيقة علمه استدلالا بما أدركته الحواس وأما شرائعه فمدركة حقيقة علم بعضها حسا بالسمع وعلم بعض بعضها استدلالا بما أدركته حاسة السمع هو أسلوب المتقدمين وغايرا عن الأسلوب الذي نتعرف عليه ونتخاطب به قد يكون إنسان غريبا عليه إذا لم يكن ألزم نفسه بقراءة كتب السلف وتفهمها فإنه لا يطعب ذلك عليه سنة تردد بالشيء عرفه حليماً ولكن إذا كان بعيدا عنه فإنه يستغربه وقد يصعب عليه فهمه وطبري رحمه الله له اسلوب مميز في كطاباته وكلامه وقد مثلا يأتي بجمل اعتراضية ويكون مثل الكلام غير مفهوم لطول الاعتراض بين كلام وكلام وقد ياتي بجمل ايضا لغه غريبة غريبة عن المقاطب لا يكون يعني يستصحب هذا الشيء وعلى كل حال الكلام العربي إذا رجع الإنسان إليه نظرة وعلى عرف الأسلوب فإنه لا يصعب ذلك إنه سهل وهو يريد أن يحصر الأمور التكليفيه العلميه وكذلك الامور الاعتقاديه يحصرها حتى يمكن تصورها ثم يبين الاحكام يقول ان يعني إن لا يخلو الامر من ان يكون إما معلوما لهم بادراك حواسهم ادراك الحواس مثل السمع والبصر واللمس هذا الشيء هذا يدرك فيه أشياء حقيقية الله جل وعلا علق على الحواس هذه أمور أمور ظاهرة أو يكون مثلا إدراكها عن الخبر الخبر الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم ولكن الحواس هذه تكون الأمور في أمور الدنيا وامور الآخرة وكذلك تكون في ما جاء عن الله جل وعلا والرسول الرسول أما تكليفية الأمور التكليفية التي هي توحيده قلوا توحيده وعدله عدله المقصود هو الحكم الذي يحكم به بين عباده قال جل وعلا كتب عليكم القصاص في القتل وكذلك كل يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره كل الأحكام عدل وهي أيضا مقبولة عقلا بل العقل تبع لذلك وكل أمره جل وعلا الذي يأمر به بفعله وكذلك جزاؤه فهو عدل ما شرع جل وعلا القصاص فهو عدل فالسلق عدل وكذلك غيره من الأمور التي جعلها عقابا لمن خالف أمر الله جل وعلا أما التوحيد توحيده جل وعلا فهو بناه يعني يتفذل به على أمور ظاهرة ظاهرة جلية لا يجوز أن تخفى على أدنى الناس نظرا وعلما يعني قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يعني الخالق هو الذي يجب أن يعبد ما في أحد من الناس يمكن يزعم أن اشترك في خلقه مع الله غيره شارك غيره شاركه غيره قال العبد ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يعني حسب المخلوقات كلها إلا ثم ذكر الأشياء الواضحة الجليلة والذي جعل لكم الارض فراشه هل الارض هي التي اوجدت نفسها صارت على هذا الوضع الذي ينتفع به الناس من الزراعه والبناء والمشي وغير ذلك جعل لكم الارض فراشه كالفراش مطئه وهيئة والسماء بنا فوقكم تشاهدونه وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم هل يشارف الله جل وعلا في هذه الأمور أحد؟ فهذه ظاهرة جليه وهي دليل دليل يوجب العبادة عبادة الله جل وعلا. لهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. في آخر الآية. يعني كيف تعبدون معه غيره وانتم تعرفون انكم مخلوقين لله انتم ومن سبقكم والارض التي تنتفعون بها تعلمون انها مخلوقه لله والسماء وكذلك الحوادث مثل نزول المطر ونشوء السحاب وهبوب الرياح ونبات النبات وإخراج الثمرات من النبات بأنواعها وألوانها اختلاف طعومها وروائحها وغير ذلك علم واحد والتواب واحد لماذا تختلف؟ يقول هذا لونه كذا ولونه كذا وهذا طعمه كذا وطعمه كذا من أين؟ من ذاتها؟ لا يمكن كل هذه آيات آيات توجب عباده الله جل وعلا ومن أعجب الأشياء خلق الإنسان فهو من أكبر الأدلة على وجوب عباده الله ومع ذلك كأنه أمر عادي ما ينظر إليه ولا يفكر فيه لهذا أكثر الله جل وعلا من ذكره فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق ماء نطفة ما لو اجتمع عليها اطب العالم وارادوا أن يحولوها إلى قطرة دم فقط ما استطاع وكيف تحول من طور الى طور ثم يجعل له السمع والبصر والفكر والليل والأرجل والأمعى وغيرها من أين هذا الأم هو عملت شيئا من ذلك أمه ما تدري ماذا ماذا يصنع به فالمقصود أن هذه كلها دلائل توجب عبادة الله فإذا مذلا قال قائل أنا ما علمت أنه يجب علي أن أعود الله وحده هل يسوق هذا لا يسوق هذا أبدا وقال هذا لقيل هذا إما مجنون وإما أنه مستهزئ. يستهذي بمن يخاطبه قال توحيد الله وعدله والاخر شرائعه التي شرعها لخلقه من حلال وحرام واقضيه واحكام فعدله عدله في خلقه وفي حكمه والحكم يكون حكما قدريا وحكما شرعيا وأما الشرائع التي جاءت بها الرسل هذه لا تدركها العقول اما الاول فالعقول مدركه له يعني توحيده وعدله تدركها العقول اما الشرائع فلا بد من مجيء الرسل بها يعني الصلاه والصوم والحج والزكاه وما اشبه ذلك هذه إذا لم يبلغ الإنسان فيها الخبر فهو معدوم فيها لأنها تتوقف على الأمر والآمر هو الله جل وعلا ولا بد أن يكون أمره يأتي عن الرسول الرسول هو الوساء الواسطة بيننا وبين ربنا جل وعلا الذي لن يبلغنا أمره ونهيه يكون فرق بين التوحيد والعدل وبين الشرائع يقول هذا محصور كل الأمور الواجبة محصورة بهذا وسيفصل هذا فيما بعد نعم ثم القول فيما أدرى فأما توحيده أما توحيده وعدله فمدركته حقيقة علمه استدلالا بما أدركته الحواس يعني مثل ما مرى تشاهد الأرض والسماء وتشاهد الشجر وتشاهد هذه الحواس تشاهدها بعينك وتدركها بنظرك وكذلك ذوقك و فهذه كلها أدل على وجوب عبادة الله جل وعلا هذه المخلوقات التي تشاهدون لهذا إلى مثلا إنسان صار يعبد الشجر والحجر أو القبور وغيرها ثم يقول مات على هذا الشيء كله هو في النار لأنه أعرض بكليته وبعقله عن الموجود عنده وفي نفسه وغير ذلك, ومن ذلك ولذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الذين ماتوا في الجاهليه انهم في النار ما جاءهم نبي ومع ذلك هم في جهنم لماذا؟ لأنهم يعبدون الحجارة يعبدون الشجر يعبدون المخلوقات فهل فيه دليل على أن الإنسان يأتي للقبر ويعبده يستنجد به ويطلب منه النفع والضر هل يمكن أن يوجد دليل على هذا؟ لا يمكن أبدا، وإنما هو العمى يقول شاهد الناس تفعل وهذا ما ما يعذر فيها، وكذلك الذي مثل يعبد مخلوقا من المخلوقات سواء كان جمادا أو حيا يتكلم ويلهوا، فليس له أي دليل على هذا والأدلة تبطل لو اعتبرها. لكانت مبطله لذلك لأن هذا الذي يتجه لي ليس له خلق ولا بيده ضر ولا نفع ما يجلب لك النفع ولا يدفع عنك الضر بل هو مفتقر مثلك فقير الى من يجلب له نفعا ويدفع عنه ضر فلهذا صار الذي يموت على هذا الشيء وان لم يبلغه قول الرسول هو في النار. إنه لما قام رجل يقول يسأل الرسول قال من أبي؟ قال أبوك فلان. قال أين أبي؟ قال أبوك في النار. لأن أبوه مات في الجاهلية. يسأل أين أبي؟ قال أبوك في النار. فكانه تغير وجهه فولى مدبر. فدعه وقال فعل وقال إن أبي وأبعك في النار اذهب أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول رسول الله إليك أبشر بالنار قال أي قبر مشرك كل هذا المشركون الذين كانوا ماتوا قبل بعثته أمروا أن يبشرهم بالنار كان الرجل يقول لقد كلفت شططا لأنه ألزم بهذا اذا مر قبل من قال أنا رسول رسول إليك رسول رسول الله إليك أبشر بالنار وهو في النار في قبله في النار لانه أهدر عقله ونظره وأهدر الأدلة التي تحيط به الأرض والسماء وغيرها هذا الذي يقول محمد جل رحمه الله ان هذا مدرك بالحواس والذي يدرك بالحواس هذا من ابين الأشياء وأعظمهم وكذلك العدل عدله كونه جل وعلا أعطى كل شيء خلقه وهدى هدى وكذلك كونه جل وعلا خلق الانسان على هذا هذه الصورة وجعل فيه العقل وجعل فيه القوة وجعل فيه الفكر والإرادة ثم أمره بالشيء الذي يستطيعه عادل بل أمره بأقل مما يستطيعه وكذلك أيضا عدله في ما يحكم به جل وعلا فيما بين عباده وقوله فأما توحيده وعدله فمدركة حقيقة علمه استدلال بما ادركته الحواس وهذا نعم وأما شرائعه حقيقة علم بعضه حسا بالسمع وعلم بعضه استدلالا بما السمع ثم القول فيما أدركت حقيقة علمه منه استدلالا على وجهي أحدهما معذور فيه بالخطأ والمخطئ معجور فيه على الاجتهاد والفحص والطلب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرق أن يكون هذا المجتهد عنده آلف الاجتهاد يعني يعرف كتاب الله وسنة رسوله ويعرف اللغة يعني لغة القرآن ولغة حديث الرسول لا هو لازم أنه يحيط باللغة كلها يغلب اللغه التي يتكلم بها يعرف الأمر من النهي والخاص من العام وكذا الأمور الظاهرة التي يعرفها والاجتهاد قد يكون مطلق يعني يسهل في كل ما جاء به الكتاب السنة وقد يكون مجاهد في مسألة واحد يجوز له نساء في مسألة واحد إذا كان اهلا لذلك فإذا أصاب فله أجرا وإذا أخطأ فخطاه معفو عنه وهو مجور على اجتهاده أما اجتهاد جاهل فهو ظلال وخطأ وإثم على كل حال اصاب او لم يصب لهذا جاء ان القول في تكلم القران برايه انه يتبون وقعده في النار ولو ولو اصاب لا بد ان يكون قد عرف الذي يجتهد فيه اما الامور التي يدرك في الحواس فهي يستوي فيها الناس يستوون بها ما يحتاج الى اجتهاد والى اعمال الفكر نظر لا يرضي وقوله ان احدهما معذور فيه بالخطا يعني من كان اهلا للاجتهاد فاخطا ولا بد للناس من خطا كل احد يخطي ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فهو المعصوم أما غيره فمهما بلغ من العلم لا بد ان يقع له شيء من الخطا ولكن خطاهم على والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فحكم فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر وخطاهم معفو عنه والحاكم لا يكون الا اذا كان اهلا للحكم يعني قد علم الشيء والضروري والامور التي لا بد منها وقوله ماجور يعني ماجور على اجتهاده على اجساد والفحص والطلب الفحص والطلب هو الاجتهاد والات الاجتهاد وكما قال صلى الله عليه وسلم من اجتهد فاصاب فله اجران ومن اجتهاد فأخطأ فله أجر يعني الحاكم أكذا إذا كان اهل الحكم اجتهد أصاب له أجر الإصابة واجر الاجتهاد وأما إذا أخطأ فله أجر الاجتهاد معنى ذلك الاجتهاد واجب أن يجتهد ومع ذلك يؤجر وأفضل ما يؤجر عليه الإنسان ما كان واجبا وفرضا عليه وذلك الخطأ بما كانت الأدلة على الصحيح من القول فيه مختلفة. يعني هذا الذي وجر فيه. ومعنى ذلك أنه لا بد لكل حكم ولكل قول من دليل. ما القول المجتهد ليس هو هو الدليل. المساهد يعين يقول الحكم كذا وكذا يعني حكم الله حكم رسوله ولكن لا بد أن يستدل على ذلك بدليل ولا دل قد تكون عمومات وكليات لأن كتاب الله جل وعلا نزل بأمور كلية وحوادث الناس التي تحدث لا حصر لها وكلها وكلها داخلة في كتاب الله جل وعلا اذا فهم ذلك وكذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلمات اليسيرة تحتها من المسائل والإحكام الذي لا ينحصر إلا بكلفة ومشقة وقد لا ينحصر عند قوم. تجد مثلا هذا يفهم منه كذا والثاني يفهم كذا قال يلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى هذا يعني في عليهم المسائل الأمور التي لا تنحصل بل هذا يقول ميزان الأعمال القلبية كله جميعها وكل الأعمال منوطة بلادي لأنه لا بد من النية والقصد تسلق كل عمل لذلك قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد لشمل كل ما كان على غير شرع الله جل وعلا فأنه مردود كل بدعة مردودة فالمجتهد يجتهد يعني في تطبيق الوقائع التي تقع على الأدلة أن هي تدخل فيها الدليل الفلاني أو الفلاني يختلفون في هذا على حسب نظر الله جل وعلا فاوت بين فهوم الناس كما أنه أعطى بعضهم ملكة الحفظ وأعطى بعضهم ملكة الفهم وأما المعرض الذي لا يفهم ولا يحفظ فهذا لا خير فيه لا خير فيه وهو المعرض الذي عارض عن شرع الله لهذا ذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الناس على هذا المنوال على ثلاث اقسام إن مثل ما بعثني الله جل وعلا به كمثل غيث اصاب ارضا فصار منها ارض طيبه قبل الماء وانبتت الكلى فرعى الناس وانتفعوا فهذا مثل الفقه وان صار منها قعان لا تنبت كلى ولكنها زكتلما فورد الناس وارتبوا وانتفعوا. فهذا مثل الحفاظ الذين يحفظون ولكنهم ليس عندهم الفكر الذي عند الأولين وكان منها أجادل لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فهذه لا خير فيه هذه من السبخ أصلاً. الذي ينزل عليه الماء ولا يزيده إلا سبخه هؤلاء الذين يعرضون عن شرع الله وحكمه فالمقصود ان الاجتهاد جاء على هذا المنوال وربما حامل فقه الى من هو افقه منه او حامل علم الى من هو اعلم منه وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لمن حمل قولا قال نظر الله رأى ان سمع مقالتي ولكن كما سمعها ربما مبلغا أو عام ولكن يعني لهذا الشيء الذي يبلوه يكون عنده من الاستنتاجات ومن شيء الذي يطبق عليه من وقائع الناس اشياء يجب ان من هناك في هذا لأنه الوقائع التي تقع للناس كثيرة جدا ولا بد لهم من حكم يرجعون إليه فيها احكام الله فلهذا كلفت الأمة كلها بأن تحمل الشر وإذا تركت منه شيء فهي آثمة الشر عموما كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ما هو كل واحد عموم الأمة فتجد هذا يحفظ شيء وهذا يعلم شيء وهكل في مجموعها لا بد أن تحفظ الشرع الذي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يفوتوا شيء منها لأنهم كلهم بهذا نعم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجرا ومن اجتهد فأخطى فله أجر وذلك الخطأ فيما كانت الأدلة على الصحيح من القول فيه مختلفة غير مؤتلفة والأصول في الدلالة عليه مفترق مفترقة غير متفقة وإن كان لا يخلو من دليل على الصحيح من القول فيه فميز بينه وبين السقيم منه غير أنه يغمض بعضه غموضا غموضا يخفى على كثير من طلابه ويلتبس على كثير من بغاته هذا, أو هذا كلام عام لجميع ما يلزم منه الشر عقائد وأعمال يعملها الإنسان يتضرب بها أو يعملها من المعاملات التي يتعامل مع الناس فيها لأنها كلها يجب أن لا تكون خارجة عن شرع الله وإن كان الأصل في المعاملة الاباحه وكذلك الماكولات الأصل فيها الاباحه حتى يأتي التحريم ولكن يجب أن يعرف أن هذا مباح أو أنه غير مباح يجب أن يعرف أن هذا محرم حتى لا يقع فيه و اكل الحرام يبنى عليه الدين كله والعباده والدعاء من اكل حرام لم تقبل عبادته ثم في صحيح مسلم النبي هريره يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين وقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا أمرهم أولا بالأكل من الطيبات ثم أمرهم بالعمل هذا الرسل والمؤمنون كذلك أمروا بمثلهم فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله فاشكروا لله يعني العبادة كلها أمرهم بالأكل أول طيبات ما رزقناكم كله رزق الله جل وعلا ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث رأسه مضرة قدماه يرفع يديه للسماء يقول يا رب يا رب ومطموا حرام وشبوا حرام وغذية بالحرام فأنا يستجاب له يعني بعيدا يستجاب له كلمة أن قد يستجاب له ولكنه بعيد لأنه يأكل حرام ويلبس حرام المعاملات التي يتعامل بها الإنسان إذا أراد أن يبيع ويشتري يجب أن يعرف حكم الله فيها إذا أراد أن يتزوج يجب أن يعرف حكم الزواج حكم الطلاق، حكم الرجعة أو ما يكون مثلا إذا أراد شيء فعله بدون نظر الى حكم الله ولهذا في هذه المسائل ما تجد الذي يصيب فيها الا نادرا من الناس وللاسف حتى طلبه العلم يقعون في الخطا ولا سيما الطلاق لانه اذا صار بينه وبين زوجته خلاص انت طالب في كل حال هذا لا يجوز هذا من المحرمات الله جل وعلا يقول يا ايها النبي إذا طلقتهم النساء فطلقوهن لعدتهن يجب أن يعرف العدة التي يطلق بها العدة التي يطلق بها أن تكون طاهرة في طهر لم يمسها فيه ثم أن يطلقها واحدة ثم يدعها إلى أن تطهر وتستعد يعني أمامه وقت إذا فعل هذا لما هو ثلاثة ثلاثة قروء يراجع نفسه وي ويستدرك الأمر اما إذا استحمق واتبع شيطانه فقد يعاقب المقصود الذي أن الأحكام التي يفعلها الناس كلها يجب أن تكون على وفق أمر الله. وعمل رسوله وإن يكون الإنسان معاق لماذا ما الذي دعاك أنك تخالف أمر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم وأنت عبد لله مكلف باتباع أمره واجتناب نهيه المشاكل في هذا الصفاء تجعل الإنسان بما هو ركن من أركان الإسلام مثل الحج يذهب هو ما يدري من الحج ولا يدري منها شيء ينظر الناس ويسير معهم فقط ثم يقع في المشاكل واذا وقع ذهب يسأل كذا وكذا لا يجوز هذا المسلم ان يعمل هذا العمل يجب أن يكون على بينه يعرف دينه يعرف الدين الذي امره الله جل وعلا به فكيف بالامور التي تبنى كل الاعمال عليها وهي العقيده العلم بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته والآخر قال رحمه الله والآخر منهما غير معذور بالخطأ فيه مكلف قد بلغ حد الأمر والنهي ومكفر بجال به الجاهل وذلك ما كانت الأدلة الدالة على صحتي متفقة غير مفترقة ومؤتلفه غير مختلفة وهي مع ذلك ظاهرة للحواس. هذا النوع الثاني الذي لا يعذر به الذي لا يعذر به الإنسان يقول والآخر منهما غير معذور بالخطأ الخطا فيه وهو المكلف الذي بلغ حد الأمر والنهي حد الأمر والنهي عليه أنه صار اهلا للأمر والنهي من عقل وصل حد التكليف حد التكليف كما هو معلوم إما يبلغ 15 سنة أو ينبت أو يحتلم إذا بلغ شيء واحد من ذات من هذه فسواء وصل 15 سنة أو غيرها هذا بالنسبة الشرع أمور الشرع أما غير الشرع امور الدنيا فلها أمر آخر مثل الرسل بالمال وغيره ويقول بلغ حد الأمر والنهي يعني أن الأمر والنهي لزمه وذلك أنه قبلا أن يكلف أو ملزم بذلك غير مكلف إن الأمر رفع عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ عن المجنون حتى يفيق من جنونه لان مناط التكليف العقل والعقل لا يتم إلا في هذا الحد ويزداد بعد ذلك وقوله هو مكفر بالجهل به يعني انه يكفر بالجهل به هذه الامور التي لا يعذر فيها إلا جهلها وارتكبها يكون مكفر يعني والكفر لزمه وليس هذا معناه أن كل من كان بهذه الصفة أنه يكفر يكفره بأينه ولكن هو يكون ارتكب كفرا والله يعاطيه ويحاشب على ذلك أما الإنسان الذي يحكم عليه لا بد أن يتحول بينه وبين ذلك، فإذا أصر بعد ذلك يحكم عليه يحكم عليه بأنه كفر، ففارق بين أن يقوم الكفر به. وبين أن يكفر يكفره معين سن معين فهذا حكم المكفر نفسه وهذا لا بد له من دليل ولا بد أن يكون يكفر ليس جهل في هذا ليس عنده شبه قبل وإلا يكفر يكفر وذلك كانت الأدلة الدانة على صحته متفقة غير مفترقة إذن عبادة الله الفجل تذيري أنه يدل على عبادة القبر أو عبادة غيره ما يمكن أبدا خلقية والعقليه فهو واقع فهو فهو عرض مع الكافرين قولوا وهي مع ذلك ظاهرة للحواس مثل ما مثلت لكم بالمخلوقات الذي تدل على وجوده. وي... نعم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 وانما يحب فرضه من ثبتت عليه به الحجه هذا من سبق انه الشرع الذي لا بد من اتيان الرسول صلى الله عليه وسلم به الشرع يعني الاوامر والنواهي التي يامر جل وعلا بها وينهى عنه وقبل النهي لا يلزم الانسان الانكفاف عنه حيث أنه لا يدركه بعقله وبحسه إذا في المقلقات التي مثل الصلوات والزكاة والصوم والحج وغيرها من العبادات التي مبناها على الأمر وليست الأدلة الحاس التي تحس وتنظر دليل قريبا فإن هذه لا بد من إثيان الرسول بها ولكن إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بها مثلا وجاه إله الإنسان